بوك تو سدامدسet i pet خمسة وسبعون نشتو عبرزلوشي تيهدان ابدا الاسباب واحد, ابدأ الأسباب واحد zašto لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ vrijeme tako سيء جدا. الطقس جدا. ja nie dolazim, jer لا آتي لأن الجو سيئ لا اتي لان الجو سيئ جدا زاشتو نيدولازي لماذا لا ياتي لماذا لا ياتي هو غير مدعو غير مدعو ne dolazi jer nije pozvan. Huo la li annahu hu gajru mad'u. Huo la je ti li anna hu gajra Zašto ne dolaziš? Limadza anta la te ti? Limadza anta la te ti? ليس معي, ليس معي وقت لا اتي لاني ليس معي وقت لا معي وقت. لماذا لا تبقى لماذا لا تبقى يا مورام يوش راديتي ما زال علي ان اشتغل ما زال علي ان اشتغل يا لا ابقى لاني لا يزال علي ان اشتغل لا ابقى لاني لا زال علي أن اشتغل. زاشتو لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد ان تذهب؟ ياسم عمرن عمرنا. انا تعبان. انا تعبان. يا jer sam umoran, umorna. Vhub Lianni Taban Ana azhab liani taban Zasto vech odlazite Limav sirta turido andusfer Lima the sort kasno Alwaqtu saramutahiran. Alwaqt sar mutachhiran. Odlazim erje kasno. Anna usafir, li li anna luakt sara mutahhiran. Molimovas positite duplove duplove duplove book2.d za tekstove i knjigu.